الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أولئاهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من